فلم يغلق منها باب ابواب الجنه مفتحه ياتيك من روحها ونسيمها داعي الجنه ينادي عليك اخي المسلم يا باغي الخير اقبل وما زال الداعي ينادي عليك في هذه الايام المباركات يا باغي الخير أقبل ربك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 ذلك فضل الله يؤذيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما ذكر الله جل وعلا ما فيه اهل الجنه من النعيم المقيم دعاك للتنافس في ذلك فقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الصيام فليتنافس المتنافسون في قيام الليل بين يدي الجليل ربنا سبحانه وتعالى فليتنافس المتنافسون في الصدقات والجود والكرم فليتنافس المتنافسون في كل طاعة يرضاها ربنا جل وعلا فليتنافس المتنافسون أيها الأحبة الكرام هذه ايام عظيمه والأيام القادمة أعظم واعظم. والجنة كما قلت لكم مفتحة الأبواب تنتظر منك أن تدفع مهرها فكونوا من بها وكونوا ممن دفعوا مهر هذه العياء فالجنة يا عباد الله غالية تعالوا بنا سريعا أيها الأحبة ننظر نظرة سريعة إلى الجنة وما فيها من النعيم كي يكون ذلك حافزا للهمم ودافعا للهمم لتعمل لهذه الجنة الغالية التي اعدها الله جل وعلا للمتقين وأعدها للصائمين المخلصين لرب العالمين انظر أخي الحبيب ريح الجنة يوجد كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من مسيرة أربعين سنة وذلك لعظم ريحها وطيب ريحها وقد ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت عن أبواب الجنة فأبواب الجنة ثمانية كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء إذا فأبواب الجنة ثمانية ما سعت هذه الأبواب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المصاعين من مصاريع أبواب الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصره وفي صحيح مسلم من حديث عرفة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال ذكر لنا ان ما بين المصعين من مصاريع أبواب الجنة مسيرة أربعين سنة يعني بين حستي الباب من أبواب الجنة مسيرة أربعين سنة يأتين عليها يوم وهي كظير من الزحام أبواب الجنة منها باب خصله الله جل وعلا للصائمين الذين صاموا لله ايمانا واحتسابا يسمى بباب الريان فأبشر يا من صمت لله جل وعلا ايمانا واحتسابا الجزاء من جنس العمل يا من اضمعت نفسك في نهار رمضان أعد الله جل وعلا لك في الآخرة بابا يدعى بباب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون إذا سألت في الحبيب عن تربة الجنة تراب الجنة الذي يطؤه أهل الجنة بأقدامهم فقد اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث أبي ذر أن تراب الجنة المسك وفي سنن في من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنة فقال حصباؤها اللؤلؤ والياقوت حصباء الجنة اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران تامل معي التراب الذي تمشي عليه في الجنة إن شاء الله عز وجل من, من الزعفران والمس وحصباء الجنه اللؤلؤ والياقوت اذا سالت ايضا عن تربه الجنه وعن بناء الجنه فاسمع لربك جل وعلا قال الله جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار تامل معي غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وقال الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وقالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن الطيبه ما صفه هذه المساكن الطيبه اسمع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما في سنن في المدينه حديث ابي هريره باسناد صحيح لما سبل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك المادة التي تجسس بها حيطان الجنة من المسك لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك بل انظر إلى هذه القرى التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين كما في السنمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها اعدها الله جل وعلا لمن ألان الكلام لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام غرف يرى ظاهرها من باطنها بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن في الجنة لقيمة في الجنة قيمة أعدها الله للمؤمن طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف المؤمن, المؤمن على هؤلاء الأهل فلا يرى بعضهم بعضا غرفه واحدة وخيمة واحدة في الجنة طولها ستون ميلا إذا سألت الحبيب عن أنهار الجنة فاسمع إلى ربك جل وعلا حيث يقول في القرآن الكريم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس غير متكذر ولا متغير وإنما هو ماء صافٍ أبيض من اللبن وأحلى من العسل فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه تخيل اللبن يجري في الجنة في أنهار ولا يتغير لطيب الجنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قمر اللذذ للشاربين فهنيئا لمن ترك المحرم يا من ترك الدخان والمقدرات لله جل وعلا فالله جل وعلا أعد لك في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين وانهار من عزر وصفة هذه إخواني انهار الجنة إذا سألت عن أشجار الجنة فاسمع إلى ربك جل وعلا حيث قال في كتابه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق من كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه مما لم تر عينه ولم تشتهي نفسه حدائق وأعنابا وقال الله جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسلود وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو يصف لنا شجره من شجر الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه شجره يسير الواقف في ظلها مئة عام لا يقطعها 100 عام يسير في ظلها عام لا يقطعها ان شئتم وظل ممدود بل وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الشجر في الجنة مما هو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ليس من الخشب وإنما من ذهب ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب الله أكبر هذه إخواني أشجار الجنة اعدها الله جل وعلا للمؤمنين إذا سألت عن نساء الجنة فاسمع إلى ربك جل وعلا حيث قال فيهن قاصرات الضرف لم يقمثهن إنت قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربهما كذبان كأنهن الياقوت والمرجان, كأنهن الياقوت والمرجان وقال الله جل وعلا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقص في الحيام نساء الجنة الذي أنشأهن هو الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى انا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن ابكارا كلما اتاها زوجها عادت ذكرا بإذن الله جل وعلا فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين بل انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا نساء الجنة كما في الصحيح من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم لكل واحد من أهل الجنة زوجتان أقل واحد من أهل الجنة له زوجتان قال صلى الله عليه وسلم يرى له ساقهما من وراء اللحم من الحسن يرى له ساقهما من وراء اللحم من الحسد بل صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن مرأة من نساء الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لا ما بينهما يعني لا أضاءت ما بين السماء والأرض لو أن مرأة واحدة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لا ما بين السماء والأرض ولا ما بينهما ريحا لصبر ريحها قال صلى الله عليه وسلم ولا نصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها إذا تألت آخي الحبيب عن قدم الجنة فاسمع إلى ربك جل وعلا حين قال يطوف عليهم غلمان لهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكتون وقال الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رايت كم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا تألت عن سوق الجنة فاطمع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة بمقدار كل أسبوع يأتونها كل جمعة فتهبوا ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا على حسنهم وجمالهم ترجعون إلى أهليهم وقد زادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازدتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازدتم بعدنا حسنا وجمالا إذا سالت عن نعيم الجنه فما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لان الله جل وعلا هو الذي قال ذلك كما في صحيح حين من حديث ابي مريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقربوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أبني لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعيم الجنة لا وصله لا يستطيع أن يصفه إلا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة شبر لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي حديث آخر قال لموظل سوطي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها بل انظر إخواني مجرد صبغ واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنت يؤتى بأبأس أهل الدنيا اسمع حتى إذا اصبت بمصيبة أو أصدت باتلاء من الله جل وعلا فاصبر على ابتلاء الله جل وعلا لان الله جل وعلا اعد الصابرين ما لا تتخيله نفس ولا تخيله بشر قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأة أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامه فيصبغ في الجنة صبغه واحدة ثم يقرأ منها ثانية واحدة ثم يخرج منها فيفعله الله جل وعلا عبدي هل رأيت بوثا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا وحزتك ما رأيتم تسنقط وما مرت بي شدة انقط بثانية واحدة في الجنة فما ذلك بمن يخلق في الجنة إلى أبد أيها الأحبة من يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دقل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم منادي إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعنوا فلا تبأسوا reproduce أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تتقنوا أبدا وإن لكم أن تشفوا فلا تهرموا أبدا شباب حتى الجنة اخواني النوم ليس في الجنة لأن النوم نقص قال اعتبوا النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال لا النوم أخ الموت النوم أخو الموت فأهل الجنة لا ينامون لأن النوم نوع من النقص والجنة ليس فيها نقص نعيم متصل لا ينقطع لا ينقصع بل انظر إلى ادنى أهل الجنة منزله أهل الجنة منزله لنعمل للجنة لتعمل هذه النفوس للجنة في الصحيحين من حديث متعوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا نسأل الله العشياء العالمين. رجل يخرج من النار حبوا فعندما يخرج من النار يلتفت إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين فيقول الله جل وعلا له ادخل الجنة يقال له ادخل الجنة فيذهب فيخيل أن, أن له الجنة قد ملئت. فيرجع إلى ربه ويقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله جل وعلا له اذهب فدخل الجنة مرة أخرى فيذهب إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع إلى ربه مرة ثانية ويقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فدخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها الدنيا وعشرة أمثالها هذا أدنى أهل الجنة فقال أتذخر بي وأنت الملك يقول الله عز وجل أتذخر بي وأنت الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤسود رضي الله تعالى عنهما هذا أدنى أهل الجنة من تلأ يا عباد الله بل في الجنة الرضا والرضوان اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دقل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم ربنا تبارك وتعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك فيقول هر رضيتم يا من صمتم ويا من أتعبتم أنفسكم لله جل وعلا يا من قمتم وأرهبتم أنفسكم لله جل وعلا يا من بذلتم من أموالكم لله جل وعلا هر رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول ألا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون واي شيء افضل من ذلك فيقول الله جل وعلا احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا عليكم فلا عليكم ورضوان من الله اكبر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن قشي ربه أخيرا من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من رؤية وجهه يا رب العالمين في صحيح مسلم الحديث صهي بن الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم يا أهل الجنة تريدون شيئا أذيدكم تحتاجون زيادة في فيقولون ألم تبيضوا هنا ألم تنجن من النار وتطل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله جل وعلا الحجاب ثم أعطوا شيئا أحب إلى نفوسهم من النظر إلى وجه ربهم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة أثنى الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة الذين يعملون لها أقول قول هذا وأستغل الله عليه الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وافتفى أثره إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام سلعه الله غالية سلعة الله غالية سلعة الله الجنة عرضها السماوات والأرض قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم, مثل الذين من قبلكم مستهم الضراء البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وقال الله جل وعلا ايطمع كل رء منهم أن يدخل, ان يدخل جنه نعيم كلا كلا ان خلقناهم مما يعلمون اذا الجنه خاليه في صحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنه بالمكاره حجاب هذا الحجاب لا يقضه إلا الرجال أصحاب العزائم الشديدة القوية وقال في صحيح مسلم من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكارث حفة الجنة بالمكارث وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريره باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعه الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا سلعة الرحمن لست رفيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان يا سلعة الرحمن من ذا كفها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرض بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني يا سلعه الرحمن كيف تصدر القطاب عنك وهم ذو ايماني يا سلعه الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنساني ما كان عنها قط من متخلف ودعطلت ذا الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم الذي تسمو إلى متب العلاب مشيئة الرحمن الجنة قال يا عباد الله في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة بعث إليها جبريل فقال انظر إليها وما عدت لأهلها فيها فذهب جبريل اتسالا لأن ربه جل وعلا فنظر إلى الجنة فاذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرجع إلى ربه جل وعلا فسأله الله جل وعلا وهو أعلم ماذا رأيت قال يا رب وعزتك ما يسمع بها أحد إلا ودخلها يعني تمنى أن يدخلها فحسها الله جل وعلا بالمكارح ثم قال اذهب فانظر إليها فذهب جبريل فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إلى ربه فساله ربه عما رأى فقال وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد خشيت ألا يدخلها أحد الجنة عباد الله غالية تحتاج إلى جهد تحتاج إلى بذل تحتاج إلى قاء ليست الجنة لللاعبين ولا المضيعين وإنما الجنه لمن لزموا طاعه الله جل وعلا ثمن الجنه معروف ما هو ثمن الجنه قال الله جل وعلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واهوالهم بان لهم الجنه بان لهم الجنة اذا صدقت في البيع صدقت الله جل وعلا في اعطاء السلعه فلا تتوانى يا عبد الله وسلم نفسك لله جل وعلا وكن على مراد الله جل وعلا ولا تجعل هذه الدنيا على مرادك حتى لا تخسر يوم ان تلقى الله جل وعلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقسامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر <سؤال> اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ انضمام المسلمين في كل مكان واحفظ اعراض المسلمين في كل مكان واحفظ مقدسات المسلمين في كل مكان اللهم عليك بمن يتعدى على حرمات المسلمين اللهم عليك بمن يتعدى على حرمات المسلمين اللهم إنا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما أقفب إليها من قول وعمل اللهم تقبل منا صيامنا تقبل منا قيامنا واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجيك الكريم وآل دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على أخير